لآل آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا أيها ا ل للعلوم ن أ ن الاسلاميه م 「やりたい ل とはないです。 ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء لستنك أحد من ا ل ن س ا ء إن ب ت ق ي ت ف للعلوم ا ت خ ع ا ل ذ ي في ق ل ب ه مرر وقلن ق ا م ي ه وذكرنا ا في بيوتكم ا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وذكرنا ما يتلى في بيوتكم